ومن ولاء ما بعد. حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم وفي جميع من حضر ونا وخواتنا ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وعملكم خالصا وجهير كريم هو معلن في منتدى أن لقائنا الذي كان مقررا يوم الجمعة قد تغير تقيته الى اليوم خميس وان كان حقيقه الاعلان جاء متاخرا فأنا كنت اقترحت على الاخوه ان ينظروا في الامر ويرتهم مع اخونا الياس ويكون هناك اخبرتهم المساله فجزاهم الله خيرا منهم وحرص منهم على الخير يعني بادروا بالاعلام وتغيير التوقيت وهذا امرته ان شاء الله تعالى فجزاه من الخير فالمهم درسنا المقرر في يوم الجمعه كان هو المسائل التربويه والوقفات التربويه من خلال الاحاديث او الايات القرانيه واليوم ان شاء الله تعالى نستعين بالله عز وجل ونسال التوفيق والسداد والقبول في درس جديد في شرح منهاج السالكين وتوضيح شرح الدين للامام العلامه الشيخ عبد الرحمن الناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى هو الكتاب كتاب سهل ومختصر ويسير ومن كتب النافعة في التفقه وسبب اختيار الكتاب هو كما ذكرت يعني صاره الكتاب مختصر صغير الحجم والغاية منه هي هو التعرف على الأبواب أهم الأبواب السخية أهم الأبواب السخية في كتب أرسل الإسلام والقصد منه أيضا النظر في المسائل فقهية من غير من غير التطرق إلى الخلافات فقهية إلى المذاهب وإلى ذلك. فإن كان المصنف رحمه الله يعد من فقهاء الحنابلة غير أن الكتاب هو كتاب فقهي يعتمد على الدليل كما سأتبين في مقدمة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى حيث قال بأنه جمع فيه بين المسائل والدلائل والتفقه إما أن يكون من خلال الكتب الفقهية القديمة التي صنفت باعتبار المذاهب الفقهية وإما أن يكون أيضا من الكتب الحديثية التي قصد منها أصحابها جمع احاديث الابواب ككتب فقه قديمة مثل صاحب بخاري صاحب مسلم الكتب السنة هي نائبة مباوبة على الأبواب الفقهية وقبلها موطع الإمام مالك وكتب الفقه المذهبية أكثرها هي تعتمد على المتون تعتمد على المتون بمعنى معرفة الأحكام الفقهية من غير الرجوع إلى الأدلة ويبقى اجتهاد الشراح في ذكر الأدلة وغيره وسواء كان الطريق الأول أو الثاني في التفقل في كلاهما طريق صحيح أما المذاهب الفقهية معروفة والتي صنفت فيها المتون ومختصرات فقهية فالناس فيها على أقسم فيوجد من جعل هذه الكتب وهذه المختصرات غاية وليست وسيلة فخاضوا في فك عبارتها وألفاظها والتعصب لأصحابها ولآرائهم وغير ذلك زعمين أن هذا هو التفقه الصحيح وهو ما يسند التعصد المذهبي وقسم آخر وهم في الطرف النقيض لهؤلاء وهم من جعل هذه الكتب كتب يعني مخارفة للشرع وكتب جعلوها كالمنافسه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوها أيضا ضرة للتفق في الكتاب والسنة وهجروها وربما هجروا أصحابها وربما تجد منهم من يبدع أو يفسق أو يضلل من يؤلف أو يشرح أو, أو يشتغل بها وهذا مع الأسف هو الغلو تنطع بعينه فالوسط مو الخير كذلك جعلناكم أمة وسطة هي كتب, كتب مذاهب فقهية وكتب مختصرات المتون كتب للتفكر بل التفكر, التفكر من خلالها يعني أصيل ورسيل وهم وهذا صنيع علمائنا السابقين بما فيهم المالكية والحنابلة أو الحناف أو الشوافع وغيرهم كلهم كانوا على هذا الطريق وعلى رأسهم أمتنا المالكية على رأسهم ابن رزيزي التارواني ومن كان قبله أو بعده من علماء مذهب المالكي من ألف المختصرات الفقهية وانتشرت ودرست وعني, وعني بها العلماء عناية شديدة وعناية عظيمة فهذا الطريق هو طريق أيضاً علمي ورسل ولا بد أن العلم ولا بد أن كما ذكر كم الوسطي والاعتدال معرفة الحق بدليله معرجوع إلى الأدلة قرآنية والنبوية وعدم التعصب إلى الآراء الفقية التي يعني قد يتبنناها أصحاب متنونة فالمهم هذا الكتاب كتاب نافع كتاب جيد وإن كان حقيقة لم يعتني كثير من علماء المعاصرين. من علماء المعاصرين بشرحه شرحه المعاصرين فيما أذكر، شرحه المعاصرين فيما أذكر. يعني على رأسهم الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى. إنه قد يعني اعتنى بشرح هذا الكتاب. وكذلك من خلال الشبكة العكبوتية رأيت اليوم بعض الشراح المعاصرين. بعداء الشيخ الجبرين رحمه الله تعالى. المهم نحن إن شاء الله تعالى سنقرأ الكتاب سنحاول أن نمشي فيه نشاء متوسطا لا هو بالمخم ولا هو بالممين وأود أن أشير إلى أن الأبواب الفقهية الأولى فيها الطهارة والصلاة والصيام والزكاة ونحو ذلك لعل كثير من, إخواننا من أخواتنا قد يكونون على دراية بكثير مسائلة باعتبار أن هذه الأبواب أبواب العبادات يكثر الكلام فيها يكثر شرحها والرجوع إليها والمضار فيها من المشتغلين بالعلم الشرعي وحتى من مشايخنا رحمهم الله ولعلنا إذا وصلنا إلى الكتب الأخيرة بدءا بكتاب البيع فما فوق لعلنا أن نمشي شيئا فشيئا ونحاول أن نتأنى في الكتاب لأن هذه الأبواب الأخيرة والكتب الأخيرة قليل من يتصدى لتدريسها ودراستها من يعني طلاب العلم وغالب كما ذكرت من يشتغل من المشتغلين السنة والطلاب العلم من طلاب العلم الكتب الأولى ونحن نود أن نلم أيضا بالكتب الأخيرة من الكتاب ثم فوق أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يتم علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح سنشرعوا في كتاب مباشرة الكلام كيف ما في صوت انا اظن الصوت مفيد عندي مؤشر صوت يبين لي ان الصوت اين يوجد صوت الاخت او الاخ طيب صوت موجود فذكرت أننا سنبدأ إن شاء الله تعالى بقراءة الكتاب مباشرة من ناحية طبعات الكتاب بين يدي طبع جيدة وهي بتحقيق محمد أشهر بن عبد المقصود. أظن أن هذه أفضل ما وجدناه إلى الآن من طبعات للمتن أظن هذه من الأفضل طبعات المعتنى بها وإن كان فيها بعض السقط وإن كان قد وجد فيها بعض السقط سنحاول إشارة إلى بعضهم إمتيسة فهذه الطبعة طبع جيدة للشرف عبد المقصود أظنها هي الموجودة على الشبكة غالبا ستكون موجودة على الشبكة مصورة طيب مقدمة المصنف لا بد من قراءتها فيها بعض فوائد المهمة ترجمة المؤلف منصح بالرجوع إلى كل كتبه وإلى المقدمة التي أوردها المحرق قد تكلم عن الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله بترجمة طيبة، لكن أحب أن أشير إلى مسألة مهمة تتعلق بترجمة الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى تتعلق بدعوته وبيدرية. يعني. ولادة تلاميد وأخلاق سيرة مكنت علمية هذه أمور كثيرة لكن الأمور تعلق بمكانته العلمية وهذه سمعته شفناها رحمه الله تعالى أنه قال أن الشيخ سعد رحمه الله تعالى أُوْتِيَ توفيقا في التدريس كان موفقاً في التدريس حيث أنه كان يسقق يعني كان يسقق فيه قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين كان الإنان بسعدي رحمه الله تعالى موفقا في تدريسه في تسهيل العلم في تقريبه للطلاب موفقا في طرق إيصال المعلومة والشرح الميسر السهل وقد سئل الشيخ العثمان رحمه الله عن طريقته في التدريس الشيخ العثمان لا اختار لكم أنه من أبرز علمائنا المعاصرين رحم الله الجميع المواطنة وأحياء من أبرز علماء المعاصر الشيخ نثيم رحمه الله ممن وفق في التدريس وفق في التدريس بطريقة العلمية الصحيحة التي هي في متناول الجميع صغارا اتبارا حتى متعلمين وغير متعلمين فتجد الشيخ نثيم رحمه الله تعالى يشرح الجانومية كما يشرح الفية. بنفس التوصيل بنفس السهولة بنفس اليسر والتوصيل السهل ولا شك أن هذا شيء مطلوب في التدريس شيء مرغوب و يعني لا يوفق له إلا من رسخر قدمه وعرزق توفيق الله وعرزق التوفيق من الله عز وجل الشيخ مسعدي رحمه الله لما سئل ابن عثيمي طريقتكم هذه التدريس من عين فقال أخذتها من الشيخ مسعدي رحمه الله هو من مشايخه. من شيخه والشيخنا فمن رحمه الله من أبرزه فلاميد بن سعدي رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الحمد لله نحمده ونستعينه ونتفرغ ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرير أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله في بعض النسخ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا جزء من مقدمة الحاجة التي كانت يفتح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة ولقت ونتوب إليه هي من الزيادات التي لا تصح الصحيح في خطب الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونتفرغ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و. زيادة الأخرى التي وردت فيها الزيادة الآيات من سورة النساء وآل عمران وصورة الأحزاب وبعض الزيادة الأخرى التي وردت فيها أيضا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فهذا كتاب مختصر في الفقه زماك فيه من المسائل والدلائل طبعا المسائل هي المسائل الشعفية الأحكام المفردة والدلائل جمعوا دليل والدليل يعني كما يعرفه العلماء هو ما يوصل للمطلوب ما يوصل أو يرشد للمطلوب سواء كان دليلا سمعيا أو عقليا مستمعي كما نجد في كتاب الله عز وجل من الأدلة الواردة في الوحيين صلى في القرآن أو في السنة والدليل العقلي الذي يرجع الى العقل يعني اما بالنظر او بالتفكر او غير ذلك فالدليل هو ما يرشد الى المطلوب فهنا المصنف رحمه الله تعالى سيذكر المسائل التي سيريدها وطبعا سيذكر الراجحة منها كما ذكرنا في اول الكتاب، هذا الكتاب لا يعد في اول الدرس ان هذا الكتاب لا يعد منها على متون الفقهية المذهبية، بل مؤلفه رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة، لكن من أئمة المتحررين الذين يرجعون إلى الدليل من الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: زُبَعَتْ في ابن المسائلِ والدلائل. وهذا هو الغالب على الكتاب سيذكر مصنف رحمه الله مجموعة من الأدلة لا سيما في آخر الأبواب فبعض أحيان يذكر الأدلة في وسط المسائل وبعض أحيان يجمع أدلة الباب في آخره طبعا مصنف رحمه الله تعالى سيقتصر على أهم المسائل المتعلقة بالأبواب لأن الكتاب كما ذكرت لكم مختصر ونحن إنشاء شاء الله تعالى وعدنا أن نلشي مشي متوسطا سنذكر بعض المسائل المهمه التي قد يكون مصنف رحمه الله تعالى ما ذكرها سنذكرها. سنذكر أدلتها لكن المصنف رحمه الله من تلفيق الله له, له؟ انه يذكر أعظم وأهم المسائل في الأبواب التي يعني يعظم النفع بها وتشتد الحاجة إليه وبعض الأحيان يذكر الدليل ويمشي ويكون هو المسألة هو المسألة أو الدليل يذكر الدليل فقط وينصرف وينتقل إلى فيكتفل بإرادة في النص النبوي أو النص القرآني ويكون هو المسألة هو الدليل المسألة وهي دليلها قال رحمه الله جمعت فيه بين المسائل والدلائل وهنا بكر فائدة مهمة قال لأن العلم معرفة الحق ودليله وهذه فائدة عظيمة العلم النافع هو الذي يكون مصحوبا بالدليل لأنه يكون فيه اليقين يكون فيه الجزم العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كما الرحا والمناطق وعلماؤنا قالوا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما طبعا إدراك الشيء على ما هو عليه ليخرج الجهل الذي هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه أو كان شهلا مركبا أو بسيطا إدراكا جازما سيخرج ماذا؟ الغير جازم الظن الوهم الشك العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما والدليل كما ذكرنا هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بهذا المقلب يخرج المقلب خلناه قد يأخذ العلمة بغير دليل يكون مقلد لغيره وقد ذكر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المقلد لا يعد في العلماء لا يمكن قال رحمه الله أن إنما العلماء أهل الأثر والتفقه في الدين فالعلم النافع والذي يكون مصحوبا بدليله الصحيح بدليله الصحيح من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والعلم الشرعي كما لا على إخوانا وأخواتنا هو يقسم إلى غايات ووسائل غايات ووسائل أما الغايات فهي العلوم المقصودة بذاتها الفقهي التفسير العقيدة وعلوم الوسائل هي التي تقصد لغيرها إنما تجعل وسائل لغاية واضح كعلوم النحو مثلا النحو ليس من علوم الغايات ومن علوم وسائل التي يقصد منها النطق العربي الصحيح ومعرفة كلام العرب لفهم القرآن وفهم السنة فلا يمكن فهم القرآن والسنة إلا ب الكلام العربي الصحيح الفصيح، وكعلم التجويد، علم التجويد من علوم الوسائل وليس من علوم الغايات، والمقصود منه الغاية منه الوصول إلى النطق العربي الصحيح لكتاب الله عز وجل والفهم الصحيح، وكبعض العلوم من علم الحديث وعلم أصول الفقه وأصول التفسير وغيرها هي علوم تعتبر من علوم الوسائل، وليس من علوم الغايات والمقاصد. انما هي وسائل للتوصل الى غايه معينه فمثلا اصول الفقه للتوصل الى استنباط الادله الشرعيه من ادلتها تفصيليه اصول الحديث او مصدر الحديث للوصول الى معرفه ما صح وما لمس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم مجره فالعلم يقسم الى قسم العلوم غاية وعلوم وسلم لماذا هذا التقسيم لكي لا ذل الاقدام في طلب العلم ابن عبدالله رحمه الله تعالى يقول طلب العلم مناقل, مناقل ورتب فمن خالفها جاهلا زل ومن خالفها عالما ضل لا بد من معرفة العلوم التي هي غايات ومقاصد حتى تكون هي في أعلى الأولويات ولا بد من معرفة ما هي وسائل حتى يؤخذ بقدرها حتى تكون بقدرها ومن هذا التقسيم أيضا تقسيم العلم إلى غاياته وسائل تقسيم العلم إلى عيني وكفائي فمن العلوم ما هي عينية ومن العلوم ما هي كفائية كفع عينية يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم منها ما, ما هو واجب شرعا والعلم الكفائي هو الذي إن قام به من يكفي من الأمة سقط عن الباقين فعلم التجويد على سبيل المثال منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي علم التجويد. منه ما عيني ومنه ما كفائي. ما لا تصح القراءة إلا به. كمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة الحركات ويعني تمامها. فهذا من العلوم الواجبة العينية حتى تصح القراءة. من لا يميز الحروف مخارجا وصفات والصفات فإنه سيحرف القرآن. سيفسد المعاني. وربما سيبتلوا صلاة كذلك علوم الاعتقاد فمنها ما هو عيني أمور التوحيد أمور الإيمان هذه يجب على كل مسلم ان يتعلمها ومنه ما هو كفائي من تفاصيل العقيدة ومن باحث أسماء الصفات وغير ذلك التي هي علوم إنما طرحت ونوقشت لأجل خوض أهلي البدع فيها وبيان المذهب الصحيح والعقيدة الصحيحة فيها وهكذا فالعلوم الشرعيه منه ما هو غايات ومنه ما هو وسائل ومنه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي ولا بد لطالب العلم أن يتبصر في هذه الأمور وان يسال عنها وان يرجع للعلماء فيها حتى لا يضيع وقته وعمره في ما هو وسيله وليس غايات وهذا ما الأسف نرى في بلدنا نجد الطالب قد يقضي السنوات الطويلة في المتون والقواعد ثم هو يعني زال من القواعد وهذه سمعتها من أحد مشايخنا رحمه الله في تطوان قال كن جلسنا مع القواعد حتى سرنا من القواعد يقصد القواعد من النساء قال بقينا مع القواعد حتى صرنا من القواعد فتجد الطالب يقرأ الألفية خمس سنوات يتفيد بن مالك ويدرس البلاغة ويدرس متونا المنطق ومتونا عشر سنوات بل لقيت أنا والله من أخبرني قال ختمت الألفية سبع ختمات. ثم ماذا هل الألفية هذه وحي من الله هل هي الفقه في دين الله هل هي العقيدة والتوحيد الذي اوجبه الله نعم جيد أن تدرس علما تنفع الناس به ترفع عنهم الإثم بتركه وتضيعه لكن لا ينبغي أن يتجاوز الحد ينبغي أن يتجاوز الحد في أي علم العلوم بل ينبغي أن توضع الأمور من صادح المهم نرجع إلى كلام مصنف رحمه الله وهذه المقدمة الطيبة حيث قال جمعت فيه من المسائل والدلائل قال لأن العلم معرفة الحق بدليل وبمسبة بعض المسائل التي أرادها المصنف رحمه الله تعالى فكما ذكرت فإنه يورد الراجحة كما سيدكر هذا حتى نصل نتركه حتى نصل الله. قال رحمه الله الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذا تعريف الفقر معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح هذا التعريف, التعريف مشهور وفيه بعض المحطة قال رحم الله معرفة الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية التي استندها الشرع التي تتعلق بعبادات الناس بشريعة, بشريعة الله عز وجل لتخرج بذلك الأحكام العقلية والوضعية وغيرها من الأحكام غير الشرعية قال أرف فرعية. لتخرج بذلك الأحكام وصولية المقصود بالفقه الأحكام الفرعية المسائل قال بادلتها ليخرج كما ذكرنا المقلد فالذي يعرف الحق بدليله ويعرف حكم الشرع بدليله هذا ليس هو متبع. قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بادلتها من الكتاب والسنة وهما مصدر التشريع وهما مصدر التشريع قالوا الإجماع والقياس وهما أيضا مصدران للتشريع لكنهما تبعان لكنهما تابعان للكتاب والسنة وقوله رحمه الله القياس صحيح ليخرج به القياس الفاسد وهو ما لم تتحقق في شروط القياس التي هي الأصل والفرع والعلة والحكم فإذا دخلها فيها في القياس شيء من هذه الأصول أو كان قياسا في مخ للنص لأنه يعتبر قياسا فاسدا فالقياس الصحيح وما تحققت فيه شروطه وهذا من في كتبي وصل الفكرة قال رحمه الله تعالى واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل اقتصرت على الأدلة المشهورة قفعت أي في الأبواب فأين يولد أشهر الأدلة ولا يبرك ولا يولد كل الأدلة فالمقصد معرفة الحكم بالدليل ليس بكل أدلته فقد يكون في الباب الواحد عشرات أحاديث وذكرها قد يطول. وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي يترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية سابعا الأدلة الشرعية والمصنف رحمه الله تعالى متأثر كثيرا باختيارات شيخ الإسلام التيمية بن القيم رحمه الله فبن سعد رحمه الله كثيرا ما يميل في ترجيحاته واختياراته إلى ما اختاره الشيخان الجليلان والإمامان العلمان في شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى وتلميده ابن القيم إذا فهناك أحكام كثيرة ستأتي معناه خلافية ولا يشير مصنف رحمه الله تعالى في في الخلاف بشعورته إنما يذكر أن الراجحة عنده رحمه الله تعالى يقول مصنف رحمه المصنف رحمه الله الأحكام خمسة سيبدو المصنف مقدمتان عفوا سيبدو مقدمتين المقدمة الأولى في بيان الأحكام تكليفية خمسة التي هي الواجب والحرام والمسنون والمكروه والمباح. ثم سيُلِدُ مقدمة في تعريف الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتين. وهو الشهادات. بقية الأركان سأتي في كتابي المصنف تفصيلها وهي الله والزكاة والحج والصيام وما تعقد كتب الفقه إلا لأجل أمر. نرجع إلى المقدمة الأولى والأحكام. التكلفية الخمسة. لماذا بنصنف رحمه, رحمه الله رحم الله المقدمة أو ردها لأهميتها؟ فالفقه معرفة إيش كما ذكرنا الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية لا تتساوى. ففيها الواجب وفيها المحرم وفيها المسنون وفيها المكروه وفيها المباح. ولا بد للطالب العلم معرفة هذه الأحكام تكلفية الخمسة. وإن كان مبحثه أصولي لكنه فقهي قبل أن يكون أصولي. وأصول الفقه ما وضع إلا لأجل الفقه إلا لأجل معرفة الأحكام الفقهية بالاستنباط الصحيح فأورد المسلم رحمه الله هذه المقدمة وهذه يدل على رسوخي في العلم فقال بالعلم عندما سيدخل إلى أبواب الفقه وسيسمع بأن الواجب كذا والفرض منه كذا ويستحب أو كذا والشروط والأركان والواجبات وإن كان مصنف رحمان ما تطرق ما تطرق إلى الأحكام الوضعيّة إنما تطرق إلى الأحكام التكريفية الخمس وهي أكثر ورودا أكثر ورودا الأحكام التكريفية الخمسة أكثر ورودا في ذلك المصنف رحمه قدم بها قال الأحكام الخمسة وهذه الأحكام كبرى ذكنا تسمى بالأحكام التكريفية قال رحمه الله الواجب الواجب هو بمعنى الفرض عند الجمهور فاذا قيل الواجب بمعنى الفرائض الواجبات بمعنى الفرائض عند جمهور اهل العلم على الاطلاق قال رحمه الله وهو ما اتي فاعله وعقب تاركه هذا ان تعريف بالحكم وليس تعريف بالحج تعرف المصنف رحمه الله على الأحكام بحكمها وليس بحدها الواجب حكمه أن يثاب فاعله وبعض علماء يقولون ما اثب فاعله امتثالا لكي يخرج فاعله عادة على سبيل المثال الاغتسال يوم الجمعة فعلى قول الوجوب على القول بوجوبه امتثال يوم الجمعة فمن اغتسل امتثالا له الاجر ومن اغتسل عادة او ازاله للعرق او غير ذلك او للرائحة فهذا غير مأجور المأجور من فعل ذلك امتثالا فيذكرون هذه الزيادة ما اثيب فاعله امتثالا اي امتثالا للامر من الكتاب او من السنة فما اثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه هذه هي المواجد أما تعريف الواجب بالحد فهو ما أمر الشارع به امرا جازما. قلنا المصنف رحمه الله عرف الواجب بالحكم لا بالحد والتعريف كما هو عند علماء المنطق التعريف قد يكون بالحد أو بالعد أو بالحكم أو بالضد أو بالمثال أو بالتقسيم أو لعو ذلك فما ذكر مصنف وتعريفه بالحكم اما التعريف بالحد فما ذكرنا ما امر به الشارع امرا جازما وإن كان المصنف رحمه الله تعالى قصد هذا الارض اعتبار تقريب للطالب ليبين له ان الواجب اذا فعلته امتثالا انت تتاب واذا تركته تعاقب وقال والحرام ضده والحرام ضده أي ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله سنعكس الحرام ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله طبعا يثاب تاركه امتثالا ايضا من ترك, من ترك الحرام امتثالا يثاب لا يتركه خوفا او استحياء او لقلة ذات اليد وترك شرب الخمر مثلا او ترك المحرمات لانه لا يقدر عليها فنقول هذا لا يتاب لكن الذي يترك الحرام اتفالا وخوفا من الله هذا هو المثاب ومن وقع فيه فهذا هو المعاقب هذا هو الحرام اذا هذا تعرف كما ذكرنا بالحكم اما تعرف بالحد فوما نهى عنها الشارع نهيا جازما ما نهى عنه الشارع نهيا جازما قال رحمه الله المسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه المسنون هو بمعنى المستحب هو بمعنى المستحب قال ما أثيب فاعله وأضيف ايضا امتثالا ولم يعاقب تاركه من فعله يثاب ومن تاركه لا يعاقب هذا بمعنى النسنون أو المستحب هذا تعريفه ب بي كما ذكرنا به بالحكم بي أما التعريف بالحد فان نقول هو ما امر به الشارع امرا غير جاز. ما أمر به الشارع امرا غير جازم كثير من السنن والمستحبات التي ترد في أنواع العبادات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ولا يجزم ولا يشجد أو ترد في فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يفعلها حين ويتركها حين ونحو هذا وكما ذكرت تفاصيل هذه الأمور في كتب أسل الفقه وشروطها وخواعدها وما يدخل وما يخرج منها ليس محل التوسع فيه لها. قال رحمه الله والمكروه ما هو المكروه المكروه ضده ضد ماذا ضد المسنون فإذا كان المسنون ما أثيب فاعله فالمكروه ما أثيب تاركه صح ما أثيب تاركه ونضيف امتثالا ولم طيب ما أثيب تاركه امتفالا وما ولم يعاقب عفوا المكروه ما أثيب تاركه امتثالا عفوا أنا والله اختلطت عليه طيب المسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه والمكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه عفوا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعل عفوا هذا شوي يعني وقت متأخره وكان دماغه شوف الشيئان طيب هذا هو المكروه لا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله طبعا على تفصيلات كثيرة في هذا الباب لسنا بصدد الكلام فيها. هذا هو المكروه التعريف بالحد أن يقال في المكروه هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. الشرع نهى عنه لكن ورد عندنا في أدلة أن هذا النهي غير جازم، غير أكيد فهذا هو المكروه. فمن تركه امتثالا مثاب ومن فعله لا يعاقب المباح المباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء هو الذي فاعله وتاركه على حد سواء وهذا الأصل فيه الإباحة هو الأصل في أشياء كلها أنها مباحة ففاعلوا وتركوا على حفظ سواء على تفصيل فيه بعض العلماء يخرجون لمباحة من الأحكام التكريفية قالوا ما دام أنه ليس فيه ثواب وليس فيه عقاب في علوة الكرس فلماذا هو حكم شرعي؟ قال بعض العلماء نعم هو باعتباري أن الله عز وجل حكم في كتابه بإباحة الأشياء كلها والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قالوا هذا نوع من, الحكم من الحكام الشرعية بعض العلم قالوا المباح هو حكم شرعي باعتبار المآل فهو مباح الأصل فيه, الأصل فيه الإباحة لكن إذا أدى إلى محرفة وحرب وإذا أدى وإذا كان لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا من ناحية المباح. هو ما يعني ترك الشارع الحكم فيه ففعله وتركه على حد سواء ولا يعاقب فاعله ولا يعني يثاب فعله إلا بالنية كيف النية؟ هناك كثير من المباحات التي باحها الشرع قد تكون عباده باعتبار النية اعتبار النية وهذا ما قال عنه العلماء أن من العادات ما قد يكون عبادات من العادات ما قد يكون عبادات كبعض الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد بعض الافعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل التعبد به فيها على سبيل التشبه وغير ذلك فانها قد تكون عبادات في بعض الصور المهم قال مصنف الرحمه الله تعالى ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقيه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وهذا هو الفقه وعبادات أو معاملات وهذا الوجوب كما رح كما رحيت كما قال على المكلف ومن هو المكلف المكلف هو ما توفر فيه شرطان ما توفر فيه شرطان البلوغ والعقل البلوغ والعقل البلوغ معلوم أنه إما ببلوغ السن المحدد في الشرق أو بالإنبات أو بالإنزال يعني إنزال المن في حق المرأة أو في حق الأنثى يضاف الحيل وبالبلوغ خرج غير البالغ وهو الصبي الذي لم يبلغ وهو غير مكلف وبالعقل خرج المجنون فإنه ايضا غير مكلف فإنه مرفوع عنه القلم، ويجب على المكلف أي البالغ العاقل أن يتعلم من الفقه ما كل ما يحتاج إليه في عباداته لأنه بمجرد البلوغ تجب الصلاة يجب الصوم يجب, يجب العجز، يجب عدة أحكام فيجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم كيف يحج وإن كان عندهم شيء من المعاملات يجب أن يتعلم كيف يسير فيها وكيف ينتجارة وغيرها يجب على التاجر أن يتعلم كيف تاجر وأن يتعلم الحلال والحرام وأن يسأل عن معاملاته المالية التي يقوم بها وعن تجارته وعن صفقاته وعقوده وعن أمور النكاح والطلاق وغيرها فهذه أيضا تدخل في باب العبادات أو في باب المعاملات ويجب على من وشب عليه هذا الأمر أيضا التاجر في أبواب الزكاة فكل من كان يملك مالاً زكوياً فيجب أن يفعل في حكم الزكاة في كذلك الحاج الذي يجب عليه الحاج فلا يجوز أن يبادر بهذه العبادة قبل أن يتعلم أحكامها وصفتها الصحيحة قال صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين و هذا الحديث مفهوم المخالفة فيه أن من لم يرد الله به خيرا فإنه لا يفقه في الدين أسأل الله عز وجل أن يزقنا وإياكم بفرها في دينه يقول مصنف رحمه الله تعالى نحاول أن ننتهي من المقدمة اليوم ونقف على كتاب الضهارة يكون هو درسنا القادم من نشأة الله قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان والحديث كما لا يخفى الحديث الحديث المشهور متفق عليه الحديث ابن عمر رضي الله عنهما المصلف رحمه الله أراد في هذه المقدمة لتكلم يتكلم على ركن الشهادة شهادة الله إذا أنزل محمد رسول الله وهذه مقدمة مهمة في الاش في بيان يعني ما يتعلق بالأمور الاعتقاد وأمور الاتباع لأنها مقدمة مهمة سيأتي بعدها ذكر تفاصيل الأركان الأربع الأخرى التي هي الصلاة والزكاة والحد والشهادتان كما نخفى عليكم هما أعظم أركان الإسلام الخمسة بل لا تصح صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا غير ذلك من العبادات إلا بصحة الشهادتين أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال رحمه الله تعالى فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه لاحظوا عبيرات دقيقة علم العبد أن يجب عليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله كما أمر الله, الله بذلك الهبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله قال علم العبد واعتقاده يجب عليه أن يعتقده وأن يربط قلبه على, هذه على هذا العلم العظيم الذي هو العلم بالله وبتوحيده وعلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته قال علم العبد واعتقاد والاعتقاد هو الجزم يعني ربط القلب على هذه العقيدة الصحيحة ثم التزامه أي استقامته على ذلك وثباته عليه فلا يكون فيها شك ولا ريب ولا كذب ولا أدنى شيء مما يمكن أن يفسد هذه العقيدة الصحيحة علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحقه الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين جميع الدين إخلاصا جميع الدين لله الله تعالى وهذا معنى لا إله إلا الله التي هي يعني التي معناها لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله قال المصطفى رضي الله تعالى فيوجب ذلك للعبد إخلاص جميع الدين لله، وهذا المقتبَر شهادة ألا إلَّا إلَّا الله، ألا يسرف شيء من العبادة لغير الله، لأن صرفها لغير الله شر. قال إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله، وهذا هو التوحيد أن يتعبد لله عز وجل في العبادات الظاهرة والباطنة لا سبحانه وتعالى لا شريك له. وذلك يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الضائرة والباطنة الضائرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة والباطنة الخشية والخوف والرجاء والحب والمحبة وغير ذلك هذه كلها من العبادات الباطنة التي هي أيضا من مقتضيات شهادة الله إله إلا الله محمد رسول الله قال وأن يشرك به شيئا في جميع أمور الدين أي في جميع عباداته الظاهر والباطنة فلا يشرك بالله أحد والشرك كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشهد الله ندا ومخلقا سواء كان ذلك أشركا أكبر أو شركا أصغر قال وهذا أصل دين جميع الرسل وفي نسخة جميع المرسلين وأتباعهم هذا هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين بقدر ما يقترب الإنسان من هذه العقدة الصحيحة يتعد من الخسارة وبقدر ما يفزعد من هذه العقدة الصحيحة يقترب من الخسارة هي معادلة, هي معادلة واحدة لا ثانية لها بقدر ما يخلص الإنسان العبادة لله والعقيدة الصحية الصحيحة لله ويتوجه إلى الله بباطنه وظاهره بقدر ما يبتعد من هذه الخسارة حذرا منها الله عز وجل فلن يقبل منه وفي الآخرات من الخاسرين وبقدر ما يبتعد الإنسان من العقيدة الصحيحة والعبادة الصحية بقدر ما يقترب من الخسارة الفارحة في الدنيا والآخرة قال المسلم رحمه الله تعالى كما قال تعالى وما أسلم من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبد فهذا محل اتفاق بين كل ديانة لكن كل شرائع وبين كل الأنبياء وبين كل الكتب كلها جاءت لأجل هذا الأمر وما خلقت الجن والريث إلا ليعبدون أن وكل أنبياء دعوا بهذا الأمر وكل الكتب وكل رسالات جاءت لتحقيق هذا الأمر قال وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع التقالين هذا أول شيء من مقتضيات أشهد أن محمد رسول الله الاعتقاد الجازم أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع التقالين ولا بد من هذا الأمر ولا تصح الشهادة أن لا إله إلا إلى الله إلا بهذا الاعتقاد. لا تصح شهادة ألا لا تقبل إلا إذا جاء الإنسان بهذا الاعتقاد ان محمدا رسول الله ومن جاء بالأولى وترك الثانية فلم تقبل منه قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم جميع هذا الذي جعل النصارى كفارا وجعل اليهود كفارا أنهم رفضوها وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل وهذا النبي هو نبي العرب فلم يشهدوا أن محمدا رسول الله أشككوا في رسالته قال أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب ناهيه هذه زيادة في بعض الأمسخة والشناب النهي فمن المقتضيات ان محمدا رسول الله شهدت ان محمد رسول الله ولا الاعتقاد الثاني التسبيق التسبيق بكل ما اخبر به الثالث الامتثال امتثال ماذا امتثال الامر والشناب النهي فهذا من مقتضيات وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته هذا إذا مقتدية رسول ما كان يجب أن السعادة وصلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة وصلاح الأمة يكون بغير ما محمد صلى الله عليه وسلم أو أن بعد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق لزمان أو مكان فنقول له أنت قد أفسدت شهادة أن محمد رسول الله فلا صلاح ولا سعادة ولا سلامة لهذه الأمة في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به بمحمد صلى الله عليه وسلم وبطاعته وبقدر ما في الأمة من البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما عندهم من الشقاء ومن الفساد ومن التعاسى اختصف قال أنه يجب تقديم محبته محبة من؟ محمد نبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديم محبته على وعندما يقولنا يجب يثاب فاعله امتفالا ويعاقب تاركه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين وهذا ما جاءت به الأدلة النبوية والأحاديث الكثيرة قال وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية ومجتمد عليه دينه من الهدى والرحمة والحق لاحظوا الهدى والرحمة والحق فالهدى كمال العلم والعمل والرحمة كلام الخلق والحق كلام كمال التوفيق كمال الصدق والعمل والهدي قالت من الهدي والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية صدق الله إذ يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لنذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وردت بعض النسخ وبهما يحصل ما يحصل صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادة العملية وذلك أن الهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح والذي اصل الرسول بهدى ودين الحق قال الهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح قال وايته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم فاعظم ايه أتيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ايات بل قال بعض اهل العلم ما من آية اوتيها نبي من الأنبياء إلا وأتي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بنا إلا أن أعظم آية اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الآية الخالدة آية القرآن آيات القرآن فهي أعظم ما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ان صفة الله وكلامه أتي النبي من الأنبياء عصا وهو موسى عليه السلام و اوتي عيسى ما اتي من ابراهيم الأكمه والابرص واحياء الموتى ما اتي ابراهيم عليه السلام غير انبياء فما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم من ذلك كله الا وهو القران العظيم الذي قال الله عز وجل عنه لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع لدوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هذه نهاية المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله كما رأيتم حاولنا أن نمشي إن على مشي مختصرا ونشير إلى أهم نصف ما يمكن أن نشير إليه وسنفتح إن شاء الله تعالى أول أفواب الكتاب هو كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى في بسنا القادم أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما يفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وآله طيب إن كان هناك من سؤال أو تعليق يتعلق بالكتاب أو بما سبق إن شاء الله تعالى نحاول أن يجبه تقول أخت لما المصنف رحمه الله تعالى في تعريفه الفقهي اقتصر على الأحكام الفرعية لأن الأحكام العامة الأصولية هي مبحثها في أصول الفقه تقول لهم الأمر يفيد المجوب وأنه يفيد التحليم. هذه قواعد عامة تذكر تحتها الأحكام الفرعية التي هي الأحكام الفقهية فالفقه المقصود منه استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها الشرعية أما الأحكام الأصولية الكبرى فهي في أصول الفقه تقول الأخ أبو أيمان وأيضا أخت أم عبد الرحمن يسألون عن الدرس أسبوعية أم يومية والله ما أظن أننا نستطيع أن يكون درس يومي الدروس ستكون أسبوعية في هذا اليوم إن شاء الله تعالى وإن ظهر من وقت آخر أو نشاط زيادة في وقت آخر ان شاء الله تعالى ممكن ان نعلمكم أن, أن, أن, أن, ان شاء الله لكن انا على حسب ما اقترحت على الاخوان اقترحت أن يكون الدرس يعني بين المغرب وعشاء توقيت المغرب ويكون الدرس التربوي بعد صلاه العشاء فبين المغرب وعشاء حسب الإعلان موجود في الغرفة الصوتية في المنتدى أن الدرس في الساد عائلة أذكرك لتوقيت المغرب فلم يكن أحد موجود يعني في الغرفة الصوتية أنا أظن غالب الإعلان كان متأخر وهذا بسبب أنني أصلا ما أخبرت الإخوة إن إلا قبل أمس أذكر بهذا الاقتراح والإخوة زار الله خ الله خيرا عجلوا بالأمر ف. هذا قتلاحك الأول أن يكون دفض من مغرب وعشاء توقيت المغرب أنا رأيت الله أعلم من خلال اليوم حضرت الله من حضر أحد أن هذا التوقيت غير مناسب الذي هو بين المغرب والعشاء غير مناسب لكثير من الإخوة فأظن أظن أن هذا الأمر سيكون بعد صلاة العشاء توقيت المغرب بعد صلاة العشاء حتى لا نحلل كثير من إخوانا وأخواتنا من الحضور إذا كان هناك تراح لوقت آخر أو لتوقيت آخر من يوم آخر أو توقيت آخر ممكن أن نسمع من إخواننا أو تكون هناك يعني مراسلة مع اللجنة التنظيمية في الغرفة الصوتية المهم خلونا نبدأ الآن الحمد لله بدأنا التاسع الأول يوم وننتقل أسلوع القادم وننظر إن شاء الله خلال هذا إذا كان هناك من زيادة يوم آخر أو تغيير التوقيت الأخت المهاجرة تقول ما معنى التعريف بالحد الحد أي التعريف بوضع حدود للمعرر حدود بحيث لا يخرج فيشترك معه غيره ولا يدخل شيء عليه فيشترك معه عندما نقول مثلا آآ آآ على سبيلتال في التجويد مثلا أنا أقول الادغام مثلا هو النطق بحرفين حرفا مشدد من جنس ثاني حرفا مشدد من جنس ثاني فالمقصود هنا بالتعريف أي حصر حصر حد هذا يعني عندما نحط نرى حدود لهذا المعرف بحيث لا يمكن أن يدخل معه حكم آخر أو يخرج يشتركة بحكم آخر على سبيل المثال على سبيل المثال عندما قال المصنف رحمه الله تعالى أفن واجترت في التعريف للحد أن يكون جامعا مانعا هذا قول العلماء يقولون أن يشتري يكون جامعا مانعا ومعنى جامع تقول يقول أبو أيمن الماهية والحد هل بفاق بينهما ما ماهية الشيء بمعنى حده وحقيقته التعريف بالحد التعريف بالحقيقة التعريف بالعد غير عندما يقول مثلا قائل ما هي الصلاة الخمسة يقول هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا تعريف بيش بالعد سيأتي آخر ويقول لا هي أفعال مخصوصة في اوقات مخصوصه على هيئه مخصوصه هذا تعريف بالحد ليس بالعدل بعضهم يعرف بالتقسيم مثلا واضح بعضهم يعرف بالتقسيم بعضهم يعرف بالضد كما قال المصنف رحمه الله تعالى والحرام ضده, ضده الواجب بعضهم يقول ما هو الحب هو ضد البغض فالتعريف بالضد ايضا موجود عند العلماء وبعضهم يعرف المثال يعني يضرب مثال للتعريف فالتعريف الحدود هذه أشياء هي حقيقة هي من وضع علماء المنطق وضعوها للتقريب وغير ذلك استعملها علماؤنا في كثير العلوم في أكثر العلوم التي هي علوم الآلة في أصول فقه في التجويد في المصطلح وغير ذلك على سبيل المثال الحديث الصحيح والحسن بينهما تداخل كبير فوضعوا تعريف, بحيث الحسن ووضعوا تعريف الحديث الحسن بحيث يخرج الصحيح لأنه بينهما اشتراك فلا بد من وضع تعريف حتى يقع الفصل بين هذا وذاك ففي الحسن مثلا قالوا وما رواه ما أت اتصل اسناده بنقل العدل خفيف الضبط عن لك إلى منتهى لغير من غير ولا علم فأضافوا لفظه خفيف الضبط حتى يخرج ماذا كام الضبط اللي هو تعريف الحديث الصحيح وهكذا فالتعارف هذه هكذا جاء بها العلماء للتقريب لل... وإن كان بعضها حقيقة يأتي للتذعيد وليس للتقريب يكون فيها شيء من التعقيد في بعض التعارف المصنف رحمه الله عرف الفقه المعرفة الأحكام الشرعية هذا حد هذا ضابط فتخرج الاحكام غير الشرعية الاحكام العقلية الاحكام الذوقية الاحكام يعني احكام كثيرة جدا قد يكون مستندها غير الشرع لما قال فرعية يتخرج الاحكام الاصولية الشرعية الأصولية، قال بأضلةها من الكتاب والسنة والإجماعة القياف تخرج الاحكام التي ليس مستندها الأدلة من القرآن ومسبنا مستندها الرياضيات هناك احكام مستندها الرياضيات، مستندها الفيزياء، مستندها علم الطب لا يتأخرش. فعلى المقصود منا التعاريف والأحوال الحوكوم والأحوال حدود. الأخ الإخوة بعض الإخوة قد يدخلون في مسائل يعني منطقية غير ذلك. فيقول أخ ما معنى قوله في الحج أن يكون مضطربا منعكسا؟ أنا أبي أذكر في هذا التعريف أن يكون مضطربا على جميع الف... الفروع أو جميع ال... المسائل الدقيقة التي تدخل فيه عندما قلنا عندما أسأل سلمتان عندما قالوا الأصل في الأمر الوجود واضح فيدخل فيه كل أمر في الكتاب والسنة لم يأتي ما يصرفه عن الوجود إلى الاستحباب أو إلى غيره عندما يقول ينبغي أن يكون مطلباً أن ينبغي أن يكون مطلباً على كل ما يصدق عليه وألا يدخل في هذا الحدي ما ليس منه وما ليس فيه الحقيقة الأمثلة والله غابت عني لأنني لم أحضر المسألة جيدا لكن نحاول أن نذكر بعض النماذج مثلا مثل مثل مثل يقولون مثلا في تعريف بعض أنواع المدود في علم التجويد وإن كان هذا قد يأتي كل النماذج في علوم كثيرة حتى في علم النحو والأصول وغيرها في علم التجويد مثلا مثل قالوا في تعريف المد المتصل قال بعض آل العلم هو أن يأتي الهمز والمد في كلمة واحدة هذا غير مضطر غير منعكس أن يأتي الهمز وحرف المد في كلمة واحدة هذا التعريف لا على المد المتصل فقط يستقى حتى على المفصل عفوا يستقى حتى على البدل وعلى اللين لأن مد البدل ومد اللين ومد المتصل كلاهما يأتي لتحاف المد والهمز في كلمة واحدة. ما الذي يفصل بينهما إضافة حد اخر إضافة ضابط اخر يكون مضاربا في المد المتصل وطاربا للمد اللين والبدل. كيف قالوا قالوا هو ان يأتي حرف المد ان يأتي الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة بدأ أو بعد أن يأتي الهمز بعد حرف المد في كلمة واحدة. فماذا خرج بكلمة بعد؟ خرج مد البدل وماذا خرج بحرف المد؟ خرج مد اللين، لأن مد اللين حرف وحفلين وليس حرف مد وإن كان مد إلا أنه يختلف بأن حرف اللين ما قبل يكون مفتوحا المد المنفصل عندما جاءوا عرفوه قالوا أن يأتي حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى وهذا لا يصدق فقط على المد المنفصل بل يدخل فيه حتى كلمات أخرى جاء فيها حرف مد في كلمة والهمز في كلمة أخرى ولكن لا, يشتر... لا يجوز مدها مثلا في السماء عندنا في فيها حرف مد والسماء فيها همز لكن الهمز جاء في آخر كلمة ثانية وهذا ليس تعريفا مضطربا منعكسا في المد المنفصل بل ينبغي أن يقول أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي بعدها والله تعالى هذا اشتقريب لقولهم أن يكون مضطربا منعكسا يعني بمعنى أن يستوعب كل ما يمكن أن يدخل فيه وأن يطرد ما ليس, في ما ليس منه فهذا هو معنى قولهم الله تعالى وحقيقة بعض الأمور قد يطول العهد بها من الضواب التعاريف وغير ذلك أعتدر للإخوة إذا كان التوضيح غير كاف مبارك الله فيك خيار بأيمن ومبارك الله في جميع من حضر من إخواننا أنا ذكرت بأن كان الترتيب يكون درس الفقه في عشاء ودرس ال مسائل التربوية بعد صلاة العيشاء ادرنا الى تاخير درس الفترة و اعتذر عن الدرس التاني في بعض الوقافة التربوية كان ان شاء الله تعالى نود ان نقف مع بعض المسائل التربوية المستنبطة من قصة ابي سفيان وهنا قلق وحقيقة ان هذه القصة استوقفت من خلال هذا الأسبوع في بعض دروس المسجد حيث أن هذا الحوار الذي جرى بين أبي سفيان وهراق حوار له قيمة عظيمة جدا قيمة تاريخية قيمة عقدية قيمة طربوية حيث أنه جرى بين رجلين مشركين كافرين في حق من في حق الإسلام والنبي الإسلام ودين الإسلام وأهل الإسلام وحوار شيق وجميل وفيه فرائط طربوية عظيمة جدا بل فيه كثير من. الفوائد المنهجية والتربية التي نحتاجها في هذا الزمان نحتاجها في هذه الفتن التي يعيشها المسلمون فهو فتن الشبهات الفتن وغيرها نترك إن شاء الله تعالى هذا الدرس إلى وقت فيه متسع، لأن الحديث طويل ويحتاج إلى وقت كافي إن شاء الله تعالى الأخ يقول أو الأخة تقول هل الدروس في نفس اليوم أقصد دروس الفقه والدرس التربوي نعم نقولنا سيكون درس الفقه قبل المغرب ودرس التربوي بعد العشاء نظرا لما يظهر للمآن إذا لم يستطيع تغيير خلال الأسبوع أن يكون درس الفقه بعد ثلاث العشاء وسنجعل ربع ساعة ثلاث ساعة لوقفة من الوقفات التربوي التي سأل الله عز وجل أن يفعلها وإياكم بها إذن فموعدنا الأسبوع القادم حتى ما يشوش لهم إخوانا وأخواتنا موعدنا وإياكم الدرس القادم الخميس القادم بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى وأرجو أرجو رجاء أن ليتأخر إخوانا وأخواتنا وأنا سأبدأ في الوقت سأبدأ في الوقت ولو يحضر من حضر عنه. تقول لا لا لا أم عبد الرحمن درس الطربوي يوم الجمعة ألغي سيحول درس الأخ الياس في العقيدة إلى يوم الجمعة أن يوم الجمعة لن أكون موجود يوم الجمعة لن أكون موجود درسي حول إلى الخميس وهذا قد أعلن عنه في الوفاء الصوتية أنا طلبت هذا الأمر لظروف آرئة درس الفقه يوم الخميس على الساعة التامنة مع نفس الأستاذ نعم أو الدرس التربوي سيكون بعده في حدود ربع ساعة ساعة إن شاء الله تعالى بعد درس فقر. يعني ممكن درساني في حصة واحدة إن شاء الله تعالى هذا الذي تقرر أرجو نكون يكون أمر واضح اعيد الدرس القادم يوم الخميس بعد صلاة العشاء حس درساني في حصة واحدة سنبدأ بالدرس الفقهي في نصف ساعه 40 دقيقة 3 ساعة ربع ساعة للدرس التربوي إن شاء الله تعالى لعل نكتب هذا القدر ولعل أمر واضح إن شاء الله تعالى يسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وملكم وأعتذر يعني عن درس اليوم أي صحيح الترتيب كما ذكر أخونا المراكبة بارك الله طيب. جزاكم الله خيرا وتقضى الله من نوميكم صلى الله عليه وسلم فقنا وإياكم في الدين وان علمنا وإياكم ما ينفعنا وإنفعنا بمعالمنا ولقاءنا إن شاء الله بإصبار القادم من شاء الله سبحانه الله بحمده شلالله نستفركاته ووليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته